السؤال رقم تسعة يرتكب السائق الذي يسير بدون استعمال الأضواء عند وجود ذباب ألف مخالفة عادية ب مخالفة خطيرة جيم جنحة أعيد يرتكب السائق الذي يسير بدون استعمال الأضواء عند وجود ذباب ألف مخالفة عادية با مخالفة خطيرة جيم جنحة